ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وَكُلٌّ قُصْ عَلَيْكَ مِنْ آبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقْقُ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقْقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ